سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمارات من كل الثمارات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبوث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله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 على رجلٍ منكم ليُنذركم ولتَتَّقُوا ولعلكم تُرْحَمونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَينَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا نَاعِمِينَ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 كم ليُنذركم والكرو إجعلكم خلفاء من بعدكم من حن وزادكم في الخلق بصره فالكرو على الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد واباؤنا فأتنا بما تعيده إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بهياتنا وما كانوا مؤمنين نی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 وانظروا كيف كان آقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالوا ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افته بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين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 ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مستعبا أنا الزراء والسراء, والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمنا أهل القرى أن يأتيهم بأس زحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ لم الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم من ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قصوا عليك من أمباءها ولقد جاءت مرسلهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه فظلموا بها إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانزل كيف كان عاقبة المفسدين؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقنا لا أقول على الله إلا الحق قد جئتم ببيان من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كن تجئت بآية فأت بها إن كنتم من الصادقين فألقا صه فإذا هي ثعبان مبين ون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المداين حاشرين يأتيك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في العون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين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 رب موسى وهارون قال فرعون أمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطع النايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن من آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوّفنا مسلمين.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 ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن أَلَا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما لك بمؤمنين فأخذنا أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم لوضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يَا مُوسَى ادعو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بَنِي إسرائيل فَلَمَّا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض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 يعملون قال او الله ابغيكم الهه وهو فضل على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلال من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 فَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليأخي وادخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غصب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور الرعيم ولما سكت عن موسى الغصب أخذ الألواح وفي نصرتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنات فلما أخذتهم الرج قال ربي لو شئتا هلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين and وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ بُهَارَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ هم اصلاه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 أمة يهدون بالحق و به يعدلون. وقد طعناهم عَشْرَةَ عشرة أُمَمًا أمما إِلَى إلى موسى إذ استسراه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطياتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم يزون قوما لله مهلكهم أو معذبه عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكَ لَمْ يَبْعَثْ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يأخذون عرض هذا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرز مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نزي أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما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 أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك أن نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأنسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه, واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في تغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لبقتها إلا تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند إن الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا زر إلا ما شاء الله ولو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 فَلَمَّا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فِيمَا آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا شَيْئًا وَهُمْ وهم وَلَا ولا يستطيعون لهم وَلَا ولا أنفسهم وَإِن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم عَلَيْكُمْ عليكم أدعوتموهم أم أنتم إن الذين تدعون من دون الله عباد أم سالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أي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 أَعْذَرُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغُ أَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدوار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئتين فقد باع أبو من الله ومؤه جهنم وبأس المصير فلم تقتلواهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء